ان للمتقين ما فازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا من ربك عطاء